ما في أبشع من إنه الإنسان يكذب على اللي قدامه ويفرجي شي مش حقيقي في فرق بين قبلين يكون مع الشخص اللي بحبه أو قدران يكون معه <تصفيق> بيختلف الحديث بين المسرح والكواليس يلي فكرتم أحلام طلعوا بالآخر كوابيس في <تصفيق> الحديث بين المسرح والكواليس يلي فكرتم أحلام طلعوا بالآخر كوابيس في ناس بيغرك شكلة من أول لحظة بترتحلة بتتحرك الأحاسيس وج البراء أشغال وعوجوهن لما نشاد ظلعوهن نصحة بنيس يا ما بالحب مع ظهرين ما في قلب داء الحب طلع منه صاف سالي يا ما بالحب ما ظالم ما في قلب داعي الحب ضائع منه صاح سالم إلى رحت قبل فيك هي مرة مرة أنتها أنت, انت حبيتها كثير وهي كمان حبتك حياة حياة حياة الله يخليك يخليك V mi tö Hattel kiz Szaf sályi Ya, ma bilhobb Mazzalim Ah-ah-ah Ja, afu